في الدارين أمتنا من تسنى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزى به أفلح ونجى إن النساء خلقنا من بلع وإن أعود ما في البلع أعلاها هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته لكن لظن الغلب لمن أراد وجه الله والمن أراد الحير كيف لا وقد سألنا أعني أذواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء لم تكن عنده من متاء الدنيا وطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في النفقة